ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طويانهم يعمبون ولقد أقذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتغرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا شديد هم فيه مبلصون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فهو الذي ذرأكم في الأرض وهليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله استلاف الليل والنهار فَلاَ تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ أَغْوَيْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قِبَلِ إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ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 ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون